أخت موضي، تفضلي ألو، السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أخت الله، جزاك الله خير على هذا البرنامج الله يسلمك انا سيخ، أنا بتكلم عن الأم أمي، طبعا هي حياتي كلها اعطتني كل شيء من قلبها وقبل سهرين توفت، الله يرحمها لكن يوم توفت، ويها تحتضر ما توصي إلا علي أنا وصت تشتذر، وهي بس توصي علي أنا، ومع أن أنا طلبت سنوية آخر سنة كنت أطلع من الامتحان أمي تشتذر هي تشتذر تدعي يعني اشتذرت أربعة أيام ودلت بغيبوبة وكانت تدعي وسبع سنين يعني أنا كم معاهب غربة تحملت ضاعت سنين من عمري سبع سنين وأنا معاهب الغربة حيثت كل شيء بس يعني أنا أقول لو ترجع هي لو ترجع أنا ما أسوي شيء غير أن أنا أبرها وأقوم فيها لأن أمي أنا ارتغر فيها سويت لي أشياء الله يعلم فيها وبس ما بي أقول إلا شيء واحد وصلة حق أن اللي ضامن أن يرجع البيت بيرقى أمه صدقني بقول لأنت مضامن أن أنت بترجع قبل ما تضلع ونسحها فرحها خلها تكون راضي عليك لأن أنت مضامن ما في أحدث من رضا الأم ويقول لك بهالدنيا الدنيا الأم ضائعة الأم ضاع أو ويتم يعني أنا لا أم ولا أبو لكن بس أسأل الله إن أنا التقي فيهم جنات النعيم يا رب موضي العالمين. موضي موضي موضي عفواً موضي عفو لو شفتي أمك شنو راح تسوين؟ ما أدري أول ما أشوفها راح أقبل ريولها سيخ أنا بس بتكلم عن نقطة بس شوية أنا أمي يوم احتضن بس أنا ما كنت متحجبة. وكانت تتمنى أن أنا أتحجب يوم احتضرت حطيت الحجاب على راسي قلت لها أنا أتحجبت خلاص أدوها دسها تغيبوبة لما دسها تغيبوبة قلت لها يما حبيبتي إذا أنت تشثين فيني ترى أنا اتحجبت ابيك بس ترمشين مرمشت نزلت دمعتها كانت تتمنى أن أنا أتحجب ويوم توفت بعد الوفاة كانت يا ولماكني ولا مكني تنهت لي بالحجاب يعني صدقني الام الأمة تشف. يعني لا. أنا الحي لو بسوي شيء غلط أشوف الله من ثم أمي وبس أسأل الله أن يرحمها و يغفر لها و يرحم أمهاتنا كلهم أمهات آمين المسلمين و يغفر لهن و يجمعنا بأمهاتنا و في جنات النعيم شوف ترى هذا يا أخوة يا أخوات هذا شعور موضي أتوقع شعور كل إنسان فقد أمه فاللي عنده أمة الحين نصيحة اترك اللي عندك كله لحق عليها اقعد عند رجلها قبل هالرجل ترى هذا جنة جنة توصل فيها الجنة اقعد نظفها وكلها إذا ما تقدر تاكل شيلها بايدك إذا ما تقدر تمشي انت تسابق مع اخوانك اني أنا اللي أوديها مو أنت تودونها تسكن عندي ما تسكن عندكم أنا اللي أرعاها مو أنت ترعونها اللي يحب أمه يتسابق مع أخوانه مو والله يقول لا. مو أنا كل يوم أنا كل يوم أنا خلي غيري يسوي لك هذا مسكين هذا ما يعرف قدر الأم ترى ما راح تعرف قدرها ولا قدر أبوك إلا إذا فقدتهم بعد عمر طويل أسأل الله أن يحفظ أمهاتنا إذا كان وحيا وآبائنا, وابائنا وآبائنا وأن يغفر لهم جميعا كما ربونا صغارا